ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى وقال ابن حجر في الفتح وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى الوجه الأول أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري يؤذن له أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من المجاز المرسل وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى حتى تستأذنوا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي يؤذن لكم وقوله تعالى بعده فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكر وهذا من قبيل الكناية والإرداف لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علما والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا واستانست فلم ار احدا اي تعرفت واستعلمت ومن هذا المعنى قوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اي علمتم رشدهم وظهر لكم وقوله تعالى عن موسى اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا فمعنى آنس نارا راها مكشوفة ومن هذا المعنى قولنا بغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بذل الجليل على مستأنس وحدي من وحش وجرة موشي أكارعه طاول مصير كسيف الصيق للفريدي فقوله على مستأنس يعني حمار وحش شبه به ناقته ومعنى كونه مستأنس أنه يستكشف ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره اليهم ومنه ايضا قول الحارث بن حلزه اليشكري يصف نعامه شبه بها ناقته انست نباه وافزعها القناص عصرا وقد دنا الامساء فقوله انست نباه اي احست بصوت خفي قال رحمه الله وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنس تستكشف وتستعلم هل يؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول قال وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وبما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأذن وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم فكتبوا تستأنس غلط بدل تستأذن لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت ولعل القارئ بها لم يطلع على ذلك لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستانس في جميع نسخ المصحف العثماني وعلى تلاوتها بلف تستانس ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل والتغيير كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الآية أيها المستمع الكريم بقيت للمؤلف بقية حديث حول الآية سوف نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله فحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته